الهاكم التكاثر حتى زورتم المقابر حتى زورتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما يقين لترون النار جهنم ثم لترون ثم لا تسالوننا يوما